يصوم الدعوة إلى الله عز وجل يلجأون إلى التهويل وإلى الكذب وإلى رمي الدعاة إلى الله عز وجل بالنقائف يعني فيه تهم معلبة جاهزة تهمة الإرهاب وتهمة التطرف وتهمة التشدد الكلام ده كل تهم تهم معلبة وأنهم يحرمون ما أحل الله لدرجة أنه يعني قيل لي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 الوقت الذي يعني جعل النبي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسهل للناس امر دينهم وأنه ما خير بين امرين إلا اختار ايسرهما ووالى آخره طيب نحن بلا شك ندعو الى هذا المنهج من يوم ان عرفنا ايماننا من شمائلنا بحمد الله تبارك وتعالى ندعو الى المنهج أنا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 يرى هذه الرؤية أن اتباع الملايين لهذه الدعوة المباركة دعوة القرون السلاسة الأول لهي أدل دليل على بطلان هذه الدعاوة نحن واشددنا أبدا في شيء والسعف الله عز وجل على الناس أبدا يعني لما أنا قلت مرة من المرات والحديث صحيح البخاري أن امرأة مات زوجها فمعروف أن المرأة المحده أنها لا تكتحل ولا تتعطر ولا تتزين في مدة العدة وفاء للزوج الذي مات فالرسول عليه الصلاة والسلام جاءت امراه إليه وقالت إن يعني مرضا أصاب عين ابنتها المحده قالت أفك أفنكحلها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 طيب دواء آخر فإذا كان هناك دواء آخر فلا يحل أن يستعمل المرء ما حرم الله سبحانه وتعالى الكحل وإن كان فيه دواء إلا أنه زينة والزينة تحرم على المرأة المحدة يبقى لا يجوز لأحد أن يستعمل شيئا حرمه الله عز وجل وهناك بديل لكن لو سلمنا جدلا أنه لا يوجد بديل عن هذا فحينئذ الضرورات تبيح المحظورات خلاص يعني الله عجل حر حرم الميتة والدم على المسلم ومع ذلك أباح الميتة والدم للمسلم إذا وقع في باب الاضطرار يأكل ييموت قال له لا كل الميت خلاص إذن ليس هناك تشد تشديد من قبلنا لكننا أسرى للنص الجماعة اللي بعيرونه بعيرون قال التراثيون قال النصيون أقول كما قال ابن الزبير عبد الله بن الزبير لما عيروه مرة فقالوا له يابن يا ذات النطاقين ذات النطاقين لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فكان الحجاج بن يوسف شقفي يعيره يقول يابن يا ذات النطاقين فقال تلك شكاة ظاهر عن كعارها يعني هذه حاجة أنا أفتخر بها فكيف تعيرني بما يفتخر المرء به فكل يعني التهم المعلبة يرمى بها الدعاه إلى الله سبحانه وتعالى يرمون بالتراثيين وبالنصيين وبالإرهابيين وبالمتشددين هذه كلها تهم معلبة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 اذا دخلت قلب الناس خلاص ممكن لك